قبل الدخول الى المحطة الرابعة. والاخيرة. يا علي فضلك محمد للبشر والضحف. يا علي فضلك محمد للبشر والضحف. انت الشعاع الزهد. ابساق العرش والضحف. فازل في دلروح لجل محبتك والضحف. كافي البعد يا علي. كافي البعد عن ضريحك يا علي منعه بس. كاف البعد عن ضريحة يا علي من عبس ما تدري بين الدهر ما تدري بين اش وجه الدهر من عبث آية العدوان آخر ما ورد من عبث أولئك الفسقة الفجرة آية العدوان آخر ما ورد من عبس وآيةك عم وتبارك والحمد والبحر المحطة الرابعة والخاتمة مهدات إلى خاتم المعصومين وهي يا متى المحطات العمر خلصت محطات العمر خلصت واحنا رجود سافرنا بحلم وردي محطات العمر خلصت واحنا رجود سافرنا بحلم وردي وظن خلصت مسافات الصبر كلها وحادينا بعزم يحدي وين تريد يا حادي العشق لا وين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 طريق آمال وجرح يدي العتب شيجي شي ودي الغيم اللي ما تجيء شهقه المعصار لا عليك بمطرتين الدي. الغيم اللي ما تجيء المعصار لا عليك بمطرتين الدير عاك الله يا حادي ويهداك الله اي هداك الله يا حادي النوق عوف السفر قلها النوقك تهدي لوين تريد بالمهدي لوين تريد بالمهدي فلا تلقى اثر منك لوين تريد بالمهدي لوين تطوي الارض كلها فلا تلقى اثر منك ولو انك ناشدتني بياك ترقى اقلت هالخبر عندي تعال تعالت واتشى بضلوع الهر الشاب واكسر باب قلبه فود تلقي قلب ساكم المهدي والختانة يتاج براس اهل الحق والاشراف ونور البار بالهبة والاشراف يتاج براس اهل الحق والاشراف ونور البار بالاهبة والاشراف والكعبة الهاشراف عالي والاشراف بيت الولاده اصبحت هير العجل وجه افكاره وانتباهه وعجل يصف كرامه وانتباهه سر البسمل اسمك وانتباهه وسر الحمد يا اجمل بريه وسر الحمد يا اجمل